وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ قَوْمِي مَاذَا تَعْبُدُونَ ۚ أَفِكَ الْآلِهَةَ الَّتِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظلكوا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ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 إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا قَالَ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا قال يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلْجَبِينِ وَلَا تَدَايَنَهُ إِنَّ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَٰلِكَ كَانَ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 117. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين 118. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما 119. وقومهما من الكرب العظيم 110. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 111. وآتيناهما الكتاب المستبين 112. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرُسَلِينَ إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن له طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا مدم مول اہرین امت مل بل افل چا کلو او 119. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين 110. فالتقمه الحوت وهو مليم 111. فلولا أنه كان من المسبحين 112. للبث في بطنه إلى يوم